قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة في برنامج الأحكام الفقهية في سؤال وجواب نطرح تلك الأسئلة على فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى ويقوم بالأجوبة والرد على تلك الأسئلة مرحبا بك شيخنا مرحبا بك يا شيخنا بارك, بارك, بارك الله فيك ونفع الله بك. كما سبق نوهنا أن هذا البرنامج نجمع فيه أكبر كم ممكن من أسئلة في باب واحد نتعرض إليها وابتدأنا هذا البرنامج بباب النكاح وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الحث على الزواج وكذلك صفات الشاب الذي يقبل لأين يتزوج من المرأة وكذلك صفات المرأة الصالحة التي ينبغي على الشباب أن يلتجئوا إليها في هذا اليوم المبارك بإذن الله نتكلم مع شيخنا عن باب الكفاءة في النكاح هل الكفاءة تكون في الدين فقط أو في تكون في الرق أو ما شابه ذلك الحر يتزوج بأما أو هل يجوز للحر أن تتزوج عبد أم لا أم أن الكفاء باب أوسع من ذلك وهل هذا الباب إذا كان فيه سعة كالغنى مع الفقير أو مثلا غني متقدم لفقيرة أو غنية تقدم لها فقير او امرأة مثلا من قبيلة عربية تقدم لها رجل من الحضر وهي من البدو هل هذا يعتبر في الكفاءة ام ليس له اعتبار في ديننا كل تلك التساؤلات نطرحها على شيخنا ويتفضل بالإجابة عليها بداية شيخنا تعريف الكفاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجزاك الله خيرا على نجاح شمك رسال الله نبارك في خطاك مم. أما عن الكفاءة فسؤال يا أخي عمر أنت درست هندسة في الأعداد نعم شيخ كنت تنجح فيها ولا كنت يعني بمجاميع قليلة يعني <تصفيق> <تصفيق> لأن لها صلة لها صلة بموضوعنا لا. لا. ففي شيء كنت تدرسه اسمه التكافؤ وشيء اسمه التطابق لهذا انتبه لان هذا له اعتبار في في موضوعنا الشرعي التكافؤ مثلا مثلا مثلث يكافئ مثلث لا يشترط أن ينطبق عليه قد يكون هذا المثلث ثلاث اضلاع متساويه والمثلث الاخر القاعده صغيرة جدا لكن الارتفاع عالي جدا ونقول هذا يكافئ هذا المساحة المساحه الكليه تساوي المساحه الكليه واضح لكن لما كل تطابق الاثنين منطبقين على بعض وضعتهم على بعضهما تطابق في كل شيء فنحن نتكلم على الكفاءة ليس عن, الط... عن المطابقة لا. لأن هذا له اعتبار لأن هذا له اعتبار هو. فأنت عندك مثلا في المثلث الذي يكافئ مثلث. في ممكن يكون المثلث ظلع صغير لكن كما سبق الارتفاع لا. طويل لا. جدا والثاني الثلاثة اضلاع متساوية كذلك تأتي للكفاءة ممكن فتاة غنية جدا والزوج المتقدم متوسط لكن عنده حاجة عنده شيء يعوض يقابل غناها ذكي جدا عبقري جدا أو تقي جدا فتقواه تجعله يكافئ من تلك المرأة الغنية نعم هي فاقته في الغنى لكن فاقها في التقوى أو في الإيمان في هذه ملاحظة ابتدائية. فالتكافؤ التكافؤ شخص كفء لشخص لابد فيه من التفصيل كفاءة ماذا نعم. عندنا كفاءات معتبرة لزاما يعني في نوع من أنواع الكفاءة بد وأن يكون نعم. والكفاءة في الدين من جانب من جوانبه مثل ماذا؟ لا يصلح أبدا لمسلمة أن تتزوج بكافر لا يصلح لمسلمة أن تتزوج بكافر لأنه لا يكافئه في الدين اعلم يا شيخ أن الكفاءة المنشودة التي تنشودها المرأة أما الرجل فهو لا ينشد الكفاءة لأنه بطب جبلات أفضل من قيم على المرأة ورسول الله لم تكافئ امراه على وجه الأرض ومع ذلك تزوجون فالكفاء التي تنشدها من المرأة أو ينشدها أهل المرأة ولي المرأة فمثلا الكفاءه اولا الكفاءه في الدين لا بد من التكافؤ في الدين في جزئيات في جزئيات أساسية مسلم لا يصح أبدا أن تتزوج بكافر ولا بيهودي ولا بنصراني م. ولا بدرزي وهكذا ولا برافضي على الصحيح من أقوال العلماء وتاتي م. اختلافات طفيفة في بعض مسائل كفاف الدين لماذا لأن الله قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أجبك فقال لهن حل اللهم وهم يحلون لهن م. لكن المسلم قد يتزوج كتابيه يتزوج يهودية نصرانية للآية الكريمة اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم جئنا الكفاء في الدين الكفاءه في الدين معتبرة لكن في بعض الجزئيات في الكفاءه في الدين امرأة تقية ومصلية تتنفل تصوم الاثنين تصوم الخميس تقوم الليل تقدم لها مسلم،, مسلم يقيم الفرائض فقط يقيم الفرائض فقط هي فاقته في جوانب التنفل والتعبد فاقته في جانب لكن هنا الزواج الزواج صحيح الزواج هنا الزواج نعم الزواج يصح في هذه الحال مع بعض التفاوت في التعبد لأن الشخص قد ينشط يوما فيصوم اثنين وخميس قد يضعف يوما نفسها قد تنشغل بأمور الدنيا فتخفق إلى غير ذلك فالكفاء نعم. في الدين اولا معتبرة من جانب من الجوانب أصل الدين الكفر والإسلام نعم. المسلمة لا كافر ولا كتاب ولا حتى زجاء نعم. كلاب أوروبا رؤساء, أوروبا رؤساء العالم كله يتزوج الكفار, الكفار يتزوج بامرأة مسلمة بأما مسلمة لا يجوز لهم فالكفاء في الدين معتبرا نوع من أنواع التكافؤ في الصلاح الأحب أيضا في الصلاح الأحب أيضا في الصلاح أن يكون المتقدم كفاء في الصلاح يعني مثلا امراه طالبة علم شرعي مجدة في العلم الشرعي نستحب لها ليس بايجاب أن تتزوج بطالب علم شرعي مثلها يتعاونان لكن تقدم لها آخر جاس ثم التخلف عن الكفاءة لا يبطل الزواج إلا في حال الكفر والإسلام إنما ينشد لماذا الكفاءة كي تستقر الأسر بالمناسبة هناك حديث سبق التنوية عليه مرارا للشهرة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير هذا الحديث مضطرب الإثناد ومعارض بأباب الكفاء التي ستأتي فأولا حتى ينظم الكلام في باب الكفاء تعريف الكفاء المماثلة التماسل تقريبا على وجه ثانيا الكفاء في الدين معتبرة معطَّبَرَ لزاماً في الكفر والإسلام مستحبَّ فيما سوى الكفر والإسلام يعني يعني المرأة مثلاً إذا تقدم لها واحد شاب أحبَّته في الكلية ولا كما تصنع البنات في هذه الأزمان يا بالله بنت حبَّت شابا في الجامعة والولد تقدم هي تريده أهلها لا يريدون نسأل لماذا قال البنت لا تريدون الولد اذا قالوا مثلا ليس بكف إلا في دينه, في دينه إن قالوا هو خمار إن قالوا يشرب ويسكر هذه كبائر ترتكب فالبنت لأوليائها حينئذ أن يمتنعوا ولا يجوز لها أن تعقد عليه عند التشاجر لأن لا أبدوا سببا شرعيا وهو عدم تكافؤه معها في الدين وعدم تكافؤه مع أسرتها في الدين فلا نلزم أسرة صالحة إذا تقدم لا سكير أو عربيد أن يزوجوا ابنتهم بعد سكر العربيت إذن إذا كان الأصل موجود وهو الدين وهناك تفاوت بسيط بين مثلا عبادة المرأة وعبادة الرجل هي تقوم الليل أو تكسر من النوافل في الصيام إلى آخره يتجوز عن مثل هذا أما رجل تارك للصلاة مثلا بالكلية او يترك الجمعة والجماعات لا يقبل رجل العربيت كما نا تفضل الله لا يقبل هكذا وبالمناسبة يا شيخ إذا أذنت لي لأن المقام مقام بيان يفضل. نهيبوا بالمسؤولين في دولة تونس أن يتقوا الله ويتراجعوا عن القانون الباطل الذي شرعوه وما أنزل الله به من سلطان وهو إباحتهم زواج المرأة المسلمة برجل كافر فيا أهل تونس هذا القانون قانون باطل واعلموا أن قوانين رؤساء الدول لا تحل حراما ولا تحرم حلالا الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقال, وقال تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن ولما نزل قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق عمر امرأتين كافرتين كانتا تحته، فلا يجوز ابدا يا إخواني في تونس وفي سائر البقاع أن تتبعوا القوانين الباطلة التي وضعها مسرف على نفسه وسيلقى ربه بجريمته التي اشترم فلا يحل لمسلمة أن تتزوج بكافر ولا يخفى عليكم أن الرسول قال مبينا أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحا بحجته من أخيه فما فأقضي له بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أخطط له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها والإخوة الذين هم في أوروبا والذين هم في أمريكا لا تنخدعوا بمن يجوز لكم هذه الفتاة والضالة التي مفادها تزويج البنت المسلمة برجل كافر أو يهودي أو نصراني فنهيبوا بالمسؤولين والله سائلهم أن يوقفوا هذا القانون الباطل عياذا بالله من كل باطل ومن كل منكر تعقيبا شيخنا ربما يقول بعضهم أنا لا اتبع المسؤول لقد جاء لي بأستاذ في جامعة إسلامية صرح لي بهذا ف... يا أخ عمر ألم يأتي, ألم ألم يأتي الكذاب نعم. بمن يشهد له انه نبي نعم. ألم يأتي عبد الله بن أبي بن سلول بطائفة معه يطعنون في عرض أم عائشه نعم ويتبعونهم مسلمون نعم. نحن معنا أدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا لا. أدلنا وما اتاكم الرسول فاخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا وإلا الأديان تضيع وإلا الدين إلا الملوك واحبار سوء ورهبانها هذا لا. كلام لا. كلام طيب نعم فضلاً بعضهم يصوغ لنفسي ذلك يقول أنا ضاعها في رقعة تعالم وأخرج سالم كما يقولون في المثل هل قال هذا؟ قال هذا كلام كلام الله ورسوله الله عليه بين الله. على لسان فضيلاتكم أحسن الله إليك شيئاً. لن ننتقل من الكفاء <تصفيق> في الدين نعم. إلا عند الاستفاء. طبعا طبعاً. أيضاً أكبر. نحذر الأخوات المسلمات اللواتي أحببنا بعض المتشيعات البغضاء البعداء. من الزواج بهؤلاء الشيعات الأشرار فكيف تطيب نفسك ايتها المسلمة السنية ان تتزوجي برجل صباح مساء يلعن أبا بكر وعمر وعثمان يلعنهم ويجعل من أصول دينه التبرؤ البراء من أبا بكر وعمر ويلعن صباح مساء أم الممين عائشة وأم الممين حفصة كيف تسمحين لنفسك أن تقبلين رجلا الله سبحانه وتعالى قل في الصحابة الكرام والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وهو يلعن السابقين الأولين صباح مساء، فأحذر المسلمات من الزواج بالروافض الأشرار البعداء البغضاء الذين لا يلون على صحابي ولا يلون على دين. نعم رجل تقدم لخطة امراه وهو يصلي ومحافظ على الصلوات يصوم رمضان ولكنه وضع أمواله في البنوك يأكل الربا فهل يقبل مثل هذا الرجل أن يكون هو متقدم في البداية نعم. لا توافق عليه دي إذا كان يأكل الربا نعم. لأن أنت تعرف أنه سم حديث في الذي نبت جسمه من السحت عياذا بالله وهذا الحديث أيضا يحملنا على التذكير بحديث لأنه في نهاية بعض الطرق وسأتي له معضعه في كعب بن عجر أعذك الله من إمارات السفهاء قال ومن إمارة السفهاء يا رسول الله قال أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وآنهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يا كعب بن عجرة كل الناس يغدو فبيع النفس هو في مطقة في سناء في سناء رجل دراب للنساء شيخا تقدم لخطبة إمرأة لكنه صالح هل يقبل نرام للنساء لا. كيف تجمع بين الصلاح وبين ضرب النساء يعني, يعني انت سلكت و... مثلك العوام اصبر لا لا علي لانني أريد اريد ان اوصل رسالة ايضا لا. احيانا يقول الناس عن شخص خائب عارف خائب يعني يعني مثلا يضحك عليه بسهولة ويسر فلا الرجل طيب ليس هذا ب... ليس الطيب الطيب المتبع لكتاب الله المتبع لسنه رسول الله عليه يقول الناس عن واحد ماشي في الطريق يقول لك ماله دخل بأي أحد احد من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت كله طيب في طيب طيب راى منكر يطوق المنكر أو, او ينهى عن المنكر فالطيب هو المستقيم على أمر الله وامر رسوله فهل تقول صالح وضراب للنساء ما هو صالح صالح وظالم نعم. سيكون هكذا إذا كان ضرب للنساء غير سبب سيكون صالحا ظالما كيف يتأتى هذا أن يكون صالح مع كوني ظالم ليتأتى عنده الأصول كمعتقدي سليم كالصلاة يحافظ على صلواتي إلى آخير كل عنده دين ليس عنده خلق عنده دين لك ليس عنده خلق بهذه الطريقة إذا كان ظالما أزالك <تصفيق> الله هذا سأجيب بإجابة عريضه لكنك تحملني على القفز السريع دون الانتهاء من الكفاءة في الدين عموما جاءت فاطمة بنت قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تعرف فاطمة بنت قيس تعرف عنها شيئا جاء لها ثلاثة يقطبونها ما هو الذي سنذكره لكن غير ذلك تعرف لها لأنها مشهورة بحديث تترتب عليه أمور فقية كثيرة زوجها طلقها فأبدت طلقها آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا كان زوجها غائبا باليمن فأرسل الآن بآخر ثلاث تطليقات وبقى أرسل بعض الشعير كمتعة فاستقل سخطت الشعير قد هذا قليل لا يصلح فقال لا ليس لك عندنا شيء ليس لك عندنا شيء فحملت ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقه لك ولا سكنا المطلقة لا نفقة لك ولا سكنا عمر له رأي ومتداخل لكن ليس هذا الموطن الآن موطنه في كتاب النفقات الشاهد أنها بعد أن انتهت عدتها وقد قال لها النبي عليه السلام إذا حللت فأذنيني يعني أخبريني فلما انتهت عدتها جاءت للرسول قالت يا رسول الله إن معاوية وأباجأ مخطباني ففي جواز تقدم اثنين لامرأة ما لم تبدي ركونا ما لم تبدي ركونا يعني يعني انت لك أخت جاء شخص تقدم يرويته. قالت خلاص رأى ورأته. قالت تخير. غدا جاءكم واحد آخر. يجوز لغتك أن تراه أو لا ت أو لا يجوز. يجوز طالما أن لم تبدي رأيا في النافع. لم, تبدي موافقة, نعم. لم نعم. تبدي موافقة. لم تبدي موافقة. مظبوط الكلام ده؟ نعم. طيب. فأقول شيئا جاءت قالت إن معاوية وأبا جم خطباني يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. تستشيره الزوج من؟ نعم. فلم يرضى لها النبي بهذا ولا بذاك نعم. قال أما معاويه فصلوق لا مال له مشروس. صلوق يعني الفقير وليس الفقير الخاطئ عند الناس أنه أقل درجة من الناس أو مشابه. أقل في المال. نعم. نعم. وأما أبو جام فلا يضع صواناتق. فقيل نعم. إنه ضرب للنساء نعم. وقيل انه كثير الاصفار يعني يحمل القفه تعرف قفه, لا فيش لا قفة, لا قفة على, على القفه فيش <تصفيق> على كتفي ورحال كل يوم في بلدنا البلدان فرفض النبي هذا ورفض النبي ذاك ثم انني سالك يا خامر عشان من اجل أن تختصر على نفسك الاسئله كثيرة تقدم لاختك شخص صالح ضرب للنساء أنت ماذا تقول تقبل ولا ترفض؟ لا أقبل. كل يوم يجيب لك مشكلة. لا. حتى يأتي يوم يعورها يوم يشج... شجكي أو فلكي أو جمع كل لك. تعرف القصة كده يعني. حديثه من زرع. آه. يعورها يعني يصيبوها بالعور شيخنا يجرحها جرحه. لا يبقى تقول شجكي زوجي. لا مشكل. تقول شجكي أو فلكي أو جمع. يعني ما يجي يضرب. أوه. يضرب ضربة شق الراس او تظهر العظام الداخلية او جمع كل لك يا هذا شجك او فلكي من الفلول تقول عن السيف بان فلول من قراء الكتائب يعني سيف فيه شروخ من بسبب الضرب في الاعداء بسبب الضرب في فلول من قراء الكتائب فالشاهد أنت رفضت أن تزوج أختك الضراب مع النصاله، لا. حتى لو ما فلوس؟ حتى لو ما فلوس، نعم. مم. هترجع تاني لو؟ هترجع تاني. انتهينا من هذه الجزئية؟ نعم. طيب شكرا. يعني الرسول قال أما أبو جم فلا يضع صراحا تقر. أريد أن أغطي مسألة الكفاء في الدين. الدين. الكفاء تفقن إذا كان فاسق. لا يجوز لا للولي أن يعترض للولي أن يعترض إذا كان شيعي بغيط للولي أن يعترض طيب يا شخامر تقدم لأختك واحد يقول مدد يا بدوي مدد يا إبراهيم يا دسوقي ومع سبحة طويلة تجرجل في الأرض لا يقبل لماذا لا تقبله يا عم مع سبحة لأنه يطلب عون من مقبور ها يطلب العون من مقبول هذا ممنوع لماذا ممنوع أسألك أحب أن أسألك يعني لماذا يعني لأن ذلك فيه شرق بالله عز وجل ودلل من الكتاب والسنة أن الله عز وجل أق... سأل جا يعني ربنا جل وعلا أمرنا أن ندعوه وحده قال فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة ف... لا الدليل دلل دليل ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عند دعائهم غافلون اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكذلك فان الله قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ا لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها الايات أيات لا حصر لا. لها فيها. ديننا نعم. إذن إذا تقدم لاختك رجل يقول مدد يا رسول الله؟ تقبله؟ لا أقبله أيضاً. لا تقبله. نفس الموضوع. نفس نعم. الموضوع. نعم. لماذا الرسول يا أخي؟ رسول الله. رسول الله فصمنا تقرب إلى إلى الله بما أمرنا به الرسول. أن النبي هنا أنادوا. كل أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. نعم. واحد الله لا إله إلا الله. يجوز أنك واحد الله ولا ولا بلا <تصفيق> في هذا المقام. يا يجوز الشيخان. ولا استحذني بطاعة. <لا. تصفيق> الله يبارك. <فيك. تصفيق> واصل حديثك يا شيخان. حافظك الله. ننتقل إلى جزئيات أخرى. في الكفاء, الكفاء في الدين أحد له سؤال فيها نعم. رجل تفكير وعربي وتقدم لأحد الفتيات. والولي رفض الزواج. فهذا الرجل وهذا الشاب دحك على الفتاة وأخذها إلى مركز الشرطة ولجأ إلى الشرطة وعقدت الشرطة العقد دون موافقة اللوبي الزواج باطل إذا عقدة عقدت عقدة الفتاة رغم أنف ولا ديه اللي يسألني سؤال ما ليش يعني أعتذر سنعطيه كلمة أنت شرقاوي صح ليس كذلك بل. بل بل تقدم لك شخص منوفي نعم دين نعم. دين نعم. توافق أو ترفض؟ توافق طالما أنه دين لكن أيضا بعد مشورة اختي أو بنتي أو موليت بعد مشورة طيب نعم. إذا أنا رفضت؟ بما لا تقبل الغربه أو؟ هذا يعني نعم. هو دين وكل شيء نعم. لكن قد أمتنع لبعد المسافة نعم. لبعد المسافة جاءنا مرة واحد من أستراليا وقالنا نريد الزواج. كان يتقدم لفتاة من الفتيات ذو الزواج نستشير أهلها قال لماذا ترفضونني أنا ذو دين هو النبي يقول كذا ذكر إذا أتكم من ترضون دين وخلق فزوجوه وانا عندي دين وما طعنتم في خلق فامتنع أهلها بسبب البعد هل لا. اذا انضم إلى الكفاءة في الدين أيضا اعتبار آخر وهو أن الرحم ستقطع نعم. الرحم ستقطع إذا البنت تحتاج إلى نصيحة أمها نصيحة أخيها نصيحة أبيها لن تجد أحدا هنالك فرفض الأبوان من أجل ذلك هل يسمان؟ طيب فيها قريبا ولا بعيدا؟ لا بالنسبة لإستراليا قريبة جدا لكن ربما ترفض أيضا هيا في واحدة من البنات تقول أنا أحب أن أتزوج بجوار أمي أو لا تسترد نعم نعم يا شيخ سيد امرأة كلما اتاها رجل صالح الولي يرفض وما عنده أي مبرر سوى أنه لا يحب الصالحين فهل للبنت أن تخالف الولي امرأة تقدم لها رجال صالحون لكن الأب مسرف على نفسه ويريد مشرفا على نفسه من أمثاله ماذا تصنع الفتاة نقول إن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له إذا وجه المأذون الله يكرمك بك ومن العلماء من يقول تنتقل الولاية إلى الأقلى فلا هم اتجاهها. اتجاه قال إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له إذا المأذون واتجاه آخر أن الولاية تنزع منه وتنتقل الى الـ الى الـ اخي الـ الى الـ ابنها عفوا الى ابنه او الى الجد ان وجد الجد او للامام او لابن الاعم اتجاه مقبول نعم احد لو سؤال في الكفاءة في الدين نعم يا شيخ وتقدم لها اجد ايضا ذو صالح كف لها في الديان ولكنها اشترطت عليه شرطا أنت هذه الشروط في النكاح لا موضوع آخر ماشي. نعم يا شيخ إسماعيل امرأة صالحة لكن تعالى بدينها وعلمها على ما تقدم لها صالحة تتعالى بدينها وعلمها في ملاحظة الإخوة يرقبونك لا تأتى الصلاح مع الكبر لا. آه. نعم. نصيحة لا. ما هي أنت الآن امرأة صالحة على علم وعلى دين تقدم لها شاب مهتم بدنيا مهمل تعلم دينه رفضته لذلك قالت أنا أريد من يساعدني على تعلم ديني هل تسمى؟ تعلم على أي أخ يا أخي هي تعلم. تعال له سبب أو له سبب. أظننا نعلم نوره وكل مرة. حلو. أمومن يا شيخ إسماعيل هي يعني معادلات واحدة دمها خفيف تقدم لا واحد ما أفش مثلا يعني. قلت لا أنا ما أريد هل تزعم تأ... عندنا فاطمة بنت قي... عفوا امرأة ثابت بن قيس بن شماس زوجها له نص خاص في تبشيره بالجنة نص خاص في تبشيره بالجنة ومع ذلك اختلعت زوجته منه لدمامته نعم أحد لو سؤال في الكفاء في الدين إذن الفساق ابتعد عنهم إذا كانت المرأة صالحة نعم حياتي. الفسط بأنواع المبتدعة الضللة واحد مرجئ أو واحد من السبابين للعلماء ليس له هم إلا سب العلماء صباحا مساء تقدم لأختك تقبله لا يقبل عليها دينا. يفسد عليها دينها المبتدع البدع بصورها الفسط بصوره الكفر بصوره الكفر بصوره كل هذا ممنوع أي سؤال في الكفاء في الدين نعم أو الآن عند البدايات الطلاق لو شاء اتورطت في زوج تارك للصلاة تارك الصلاة في شأنه تفصيل هل يكفر أو أنه مرتكب لكبيرة يكفر إذا جحد إذا جحد الصلاة لا تحل له لا يحله البقمح لكن كلامنا أمنا منصب على أذ الفراق والمفارقات الزوجية بالخلع والطلاق والفسخ ونحو ذلك ستأتي في محلها إن شاء الله. رجل عنده البنت. ركز في السؤال يكون في موضوع الكفاءة في الدين. رجل عنده ابنة هذه ابنة يعني قصة لح بالصلاح الشرعي يعني ليست متذبذبة بالشرعية. يعني شوية كده وشوية كده لها شاب بنفس وصفها. وصفها هل الولي حينئذن يزوجها أم لا يعني البنت مفرطة جاءها مفرط من أنثالها نعم. الولي بالخيار نعم. إذا كانت البنت يرجى منها أن تنصلح أحوالها يبحث لا عن شرق صالح يأخذ بيديها نعم, نعم. <تصفيق> أنت تعرف يا شيخ عمرو ان الذي ينشد الكفاءة المرأة التي تنشد الكفاءة في الرجل يعني لكن افترض مثلا رجل دين وامرأة أقل منه بعض الشيء في الدين هو قيم عليها بل نصرانية نصرانية يجوز له أن يتزوج بالنصرانية مع بقية على دينها. أي يتزوج حزيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله إمرأة يهودية فبلغه أن عمر تكلم في, شأن في شأنه فذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين حرام هو يعني حرام حتى أطلقها قال لا ولكني خشيت أن تتعاطوا المؤمسات منهن وأيضا في هذا الصدد فإن رب العزة قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتم هن أجورهن غير مسافعين مم. نعم في وجه كفاء للرجل الـ مع الأمة وما لما يستطيع منكم أن ينكف المحصنات مفنما ماتت لا يلجأ إلى الأمة إلا إذا عجز عن نكاح كراهية يعني كراهية يعني مسألة نكاح الإماء يعني الله يقول في شأن نكاح الإماء الا عذرا لا بد ان يفهم الناس معنى نكاح الاماء نكاح الاماء الزواج بالامى يكره لنا ان نتزوج بالأمة اما التسري اشتريها لا باس لكن اتزوجها لماذا يكره لي الزواج بالأمة لان اذا ولدت لي ولدا سيكون عبدا لسيدها عبدا لمن لسيدها الذي زوجني فلذلك فان الله قال وهذا حفاظ على الذرية من أن يولد عبيدا يولد عبيدا قالت عالا أن لم يطت منكم طالا أن ينكح المخصنات المؤمنات على الحرائر المؤمنات العافيفات فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم وبيمانكم إلى أن قالت عالا وأن تصبروا خير لكم يعني صبر وعدم الزواج بالأمة خير من الزواج بالأمة لأن المولود أن ذاك سيكون عبدا لسيدها الذي زوجني به نعم ننتقل من الكفاءة في الدين شيخنا لن ننتقل الغط أخرى. هذه الجزئية بما لا يدع شيئا للتساؤل إن شاء الله قدر نعم بنت القدر الشيخ تقدم لا أحد الشباب وتظاهر بالصلاح وتزوجته أنت لا أسئلتك طويلة والمقام لا يحتاج حكاية طويلة ركز في السؤال بردك يعني ما معنى بردك المصرية <تصفيق> أيضا فبعدما <تصفيق> تزوجت وأنجبت منك وجئت أنه صوفيا ويسب أهل العلماء والجماعة ومعها أولاد أي. قلنا هذا في المفارقات الزوجية تزوجت شخصا خارج بعد ذلك زنديقا أو كافرا تفارقه في المفارقات السني من الشيعية يكره فرهية شديدة يا شيخ أمر تزوج تقدم لابنتك الجميلة الحسناء رجل كبير السن لكنه فائق في دينه وفي جماله وفي ماله لكن يكبرها أكبر منك أنت وتقدم لابنتك دين تقبله او لا تقبله عمر الاخر ام لا عمر, عمر الاخر السؤال ايه داك ما داك عندك يا هل عاوز اقول انا كان الله يعينه انا افضل ان يكون شابا بس انا لا اريد ان اصل الى السؤال طلع مني يعني رغم عني ولا هذه في السن سياتي لها سات لها باب واسع إن شاء الله الكفاء في السن الكفاء في السن يعني في واحد مثلا يعني الدكتور حسن إذا تقدم لابنته ترفض ماي سؤال في الكفاءة في في الدنيا إخوان يا إخوان يا إخوان يا إخوان مش مشكلة يا إخوان لا نعني زماعة الإخوان المسلمين إنما <تسجيل> <تسجيل> لا ولا مشكلة نحن إخوة مع نتأخر مع أن آل الإسلام كلهم انما المؤمنون إخوة فالمسلم اخ لنا قارب أو بعد نعم أي سؤال في الكفالة في الدين إذن لا يشترط إذا تقدم لي شخص ذو دين أن أقبله مرة واحدة في اعتبارات أخرى أخرى محيط يعني دين لكن بعيد بعيد بلده بعيد نعم دين وكبير جدا في السن في سن جدها كما تفضلت مثلا أكبر من والدها أو دين وفقير أرد عليك عمر يقارب رسول الله في السن صح سنوات معدوده الفارق وتزوج حفيدة رسول الله أم كلثوم من كعمر أم كلثوم نعم نعم. بتقييد تقايد؟ نعم وأحسن. يعني والرسول أكبر من أبي بكر تزوج بعائشة أوه. فالكفاءة أوه. في الكفاء في السن ناس. ولكن. آه كما تفضلت في بداية الحلقة لا. أظنك زوجتك لقناتك أشياء كل كلما قلت شيئا قلت انت لست كرسول الله انت لست كأبي بكر انت لست كعمر. ه... من أسوتنا؟ هؤلاء جميعا بعد, بعد رسول الله رسل الله الكرام ثم الصحابه نعم. يعني بنضعهم ديكور نتفرج عليهم ولا نتأثر بهم نتأثر نتأثر بهم ولك الذين هذا الله تبي وجه مقتضي إلا في ما وبي حلاله محرم علينا بالنص نعم اقول ان ننتقل اقول يعني تفضل اي تقدم لقد بدات وخشيت عليها أن لا يقيمها في يعني كريمة بالنسبة لأمور المادي دين لكنه فقير ستأتي لكن لأنك ضيف عارض ستأتي الكفاءه في المال أنت سمعت حديث أما معوية فصالوك لا مال لا يعني مثلا الله يوسع عليك بتأكل البنت في العشاء كباب وهو يا الله يعينه ويجيب مدمس فل مدمس في العشاء ويجيبوا بالدين احيانا فبنتك المتعودة على الكباب ثاني يوم تذهب لا تجد إلا مدمس طبعا تريد مثلا بعض البطاطس تعمل إيه؟ ترسلها ما فيش فلوس تعملين ترسلناها أنت إذا كنت هترسلها فلوس الله يعينك فان شاء الله تعالى للكفاءه في المال موطن من اخر وأظن أننا أطلنا فبهذا القدر نجتدئ ومبارك الله فيك تصدر جزاك الله خيرا شيخنا وإلى حلقة قادمة بإذن الله في أحكام النكاح انتظرونا في الأحد القادم بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بساعة تقريبا ومع تكملة في أحكام النكاح مع شيخنا المبارك مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إليه إلا أنت نستغفرك ونتوب بإليكم السلام عليكم Say, this is the reason I seek to Allah On a path I and who have followed